وقول الله لا اله الا هو وقول الله لا له الحمد في الاولى والاخره له في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجع وله الحكم واليه ترجع